وَذ إلى الطيب من القولِ وَوحذ إلى الصاط الحميد إن الذيينَ كفرَر وَويصُدّون عن سَب الله والمَسْدِدحرامِ الذيجعَهُ للناس سوواءن العكِف الذيجَعَهُ للناس سووأَ العكِف فيه وَبد.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 كُ لِ أُمَّة جَعََّ مَنْ سَكَنهُم ناسِكوه فَلاَا يناازِعك في الأم وَود إ رَبِّكَ إِكَ لعَهُ دَم مُسْتَقم وَإِن جَدَلوا كَفَقُل اللله علموا بِماَا تَعملون الله يَحكمُ بينََكُمْ يَعوم القامَةِ فيِي مَا كُتُم فيِيهِ